تجب عن السؤال الإجابة الصحيحة هي ألف زمن رد الفعل هو الفترة الزمنية اللازمة للسائق لإدراك وضعية ما ولمعالجة المعلومة وأخذ القرار يستوجب هذا معدل ثاني لرد الفعل خلال زمن رد الفعل تواصل السيارة سيرها بنفس السرعة بما أن السائق لم يتدخل على مستوى الأجهزة